ولا تفرقو، وذكرو نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، فألف بين قلوبكم، فأصبحت بنعمته إخوانا.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 يرون وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض جوهره وتسود جوهره فَأَمَّا الَّذِينَ سَوَّدَتْ وُجُوهُهُمْ فَأَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ يُضَارُّونَ وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ومن الله يريد ظلم للعالمين